فبخصوص النفي نفي الإجمال وبخصوص الإثبات إثبات تفصيل فالتفصيل في الإثبات والإجمال في النفي هذه العقيدة أهل السنة والجماعة ننفي عن رب العالمين كل صفات النقص على إطلاقها بالجملة بدون تفصيل بالجملة كل صفة من صفات النقص ننفيها عن رب العالمين ونقدسه وننزيه سبحانه عز وجل عنها جملة لكن الإثبات نثبت له على التفصيل بالتفصيل ولذلك الآية لقد ليس كبكنه شيء ولكنها فصلت وهو السميع هذا البصير هذا تفصيل سميع بصير والآية الأخرى جاءت بتفصيلات أخرى كثيرة كما ذكرنا من أواقع سورة الحشر إذن الله عز وجل ذو أسماء وصفات نؤمن بها من غير تكييف ومن غير تمثيل لا نمثل لا نمثل لصفات الله عز وجل أو اسم من أسمائه تمثيلا إنما نقول بالاسم ونقول بالصفة ونعتقد فيها ما اعتقده لمصرح وما اعتقده السلف الصالح صفة التي لها معنى معين تليق بجلال الله عظيم سلطانه إذا قلنا الرحمة صفات من صفات الله عند زوجين، فهذه الرحمة الخلق أيضا قد تجد من الخلق من هو رحيم. قلنا الصلاة قال فيه الله زوج بالمؤمنين رؤوف رحيم، والأم ترحم ولدها، الأب يرحم أطفاله، وحتى الحيوان يرحم صغيره الرحمة موجودة والحمد لله، لكن هذه الرحمة هي تليق بنا نحن. يا رحمة على على قدر حالنا رحمة متواضعة ضعيفة على قدر حالنا أما رحمة الله عز وجل في يا رحمة تناسب عظمة الله عز وجل تليق بجلال بجلاله وعظيم سلطانه من غير تكيد ولا تبسيط ولا تعطيل لا معطل لا نقول لا لا يمكن هذا الأمر لا. ما ينبغي أن ما ينبغي أن يكون الله عز وجل عنده وعي عنده وعي آه لا لا لا لا ما, ما يمكن أن إذا قلنا عنده وجه معناه أن نسان عنده عينان وأنف وفم وحاجبان هذه الأمور إذن لا ليس عنده وجه لا إذا كان فيه وجه شيء شيء آخر جالسيني القرآن قال لك الله عنده وجه عنده وجه فلسفتك ودعها عندك تركها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشق يريدون وجهها ترى يريدون وجهه يريدون وجهه كيف هو وجه الله؟ سؤال فاسد ليس كمثله شيء نثبت او لا نثبت؟ نثبت لأن القرآن نثبته كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو جلال ملك وجه وجهه ربك, رب. ربك. اذا له وجه لا نقول كيف؟ قلنا سؤال فاسد ليس كمثله شيء لا نعطر لا نكيف نقول وجهه كوجه كذا وكوجه كذا لا ولا نؤول مثل ما أول المؤولون المعتزل وغيرهم يد الله فلقى أيديه القلاب ما نمكن قل يد الله ونقول الله عز عنده يد ما نمكن إذن نقول يد بمعنى قوة فلؤولون من قال لكم اليد هي القوة الله هكذا من كيف هذا؟ أربق اليد الله فوق أهدئهم خلاص يد الله له اليد له اليد هل يده كيده سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك أولو الكبير يدي هل يدي تليق بأنا الحقير الجاهل المخلوق الضعيف الفاني لك ويد الله عز وجل تليق بجلال وجهي وعظيم السلطان اتحاد في في, في الاسم افتراق تام في المسمى، فهذه توحيد أسماء وصفات مسألة مهمة جدا. بعض الناس للأسف الشديد يجعلون الإسلام هو توحيد أسماء وصفات. بعضو المني يسمونه بأنف... أنف... يسمون أنفسهم بالسلفية. أول شيء يقول لك يا أخي طيب سمحني سامحني سامحني أي الله. فإذا قلت له والله السماء قل ما شاء الله ما شاء الله أنت سلف. وإذا قلت جد فلسه كوكا قلت خلاص راح صحيح الله في السماء بعضهم واحد قال لاد سؤال فاسد أين الله سؤال فاسد لا يا سيدي كيف الله هو سؤال فاسد أما أين الله النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجار يأين يا الله قالت في السماء وفي رواية أشارت إلى السماء من أنا؟ في رواية قالت محمد قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعتقها فإنها مؤمنة نجيها واحد مري يحرر جاريته وجاب هل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تحس أو يسألها، اختبرها أين الله قارسون؟ إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم يطرح الأسئلة الفاسدة؟ ما هذا الله؟ إذن سؤال سليم، سؤال علم فإننا بغي أن نعلم علم يقين أن الله عز وجل في السماء لكن في السماء لا يعني في السماء بمعنى أن هذه السماء التي نراها والسماء لماذا سميت السماء وسماء؟ إن من السماء كل ما سما فهو سماء سقف المسجد سماء كل ما سما فهو سما لكن هل الله عز وجل في السماء بمعنى أن السماء محيطة برب العالمين؟ أبدا في السماء معناها على السماء فوق السماء لأنه بالآذين الأخرى نعلم أن الله عز وجل كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى ونعلم أن العرش العرش كما قال أهل العلم هو أكبر من الكرسي ببأش بأشواظ والكرسي واسع كما قال الله عز وجل واسع كرسي السماوات والأرض فإذا كان الكرسي واسع السماوات والأرض وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو كحلقة ملقاة في فلا بالنسبة للعرش. إذا كيف هو العرش؟ هذا العرش العظيم فوقه رب العالمين. فإذا ما معنى على ما معنى في السماء أنا على. لذلك حتى في قواعد اللغة العربية يقولون الحروف الجر ينور بعضها على بعض. وكان في من الآيات جاءت. في بمعنى أعلى كقول الله عز وجل لسحرة موسى ولا أخرى ولا تمشي في الأرض ما راح معنى في الأرض ما راح داخل لا. لا على الأرض والذي جعل لكم الأرض دلولا فمشوا في مناكبها معنى في مناكب داخل الأرض وعلى الأرض في بمعنى سحرة موسى مع فرعون قال آمنتم له قبل أن آلن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقبض عن أيديكم وأرد لكم من خلاف ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى ولا أصلب في جذوع النخل هل التصليب يكون في الجذع أم على الجذع؟ على ولكن في ففي معنى على أأمنتم من في السماء؟ أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تموت أأمينتم من؟ على السماء الله عز وجل بائن عن خلقه تماما ولا نتصور أن خلق الله عز وجل ملتصق بذات الله سبحانه وتعالى. وجل تعالوا عن ذات فعلوا الكبيرة كما يقولون كتبنا أهل البداع يقولون الله عز وجل كما في قلت فيه وهو معكم أينما كنتم إذن هو معنا الآن ها ذاته في المسجد وفي الطريق كيف وإذاً سيكون الله عز وجل في ذاته الآن في الخمارات مع الألمان يشربون الخمر ويزنون وفي الكنيف وفي القوادس ديال المجن لأنه إذا كان في, في كل مكان إذا كان شيء شي واحد هرب من السجن وهرب في شي قادوس ديال المخرى هو الحارة النجاسة إذا الله ما آهد النجاسة أمسكوا الوالدين ولذلك لا بد من, من, من تقديس المولى عز وجل الله عز وجل فوق عرشه وحتى على عبد الرحمن عبد الله بن رواحه رضي الله عنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول شعرا ويشرح على بفوق فيقول عبد الله بن رواحه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف او طاف والثوق العرش رب العالمين وفوق العرش رب العالمين ففسر على بفوق فعلى بمعنى فوق وبالتالي في في السماء بالتعليل على السماء إذن أعلم الله سؤال سليم والمسلم ينبغي أن يعتقد أن الله عز وجل فوق سابع سماء فوق العرش سبحانه وتعالى فيه. سبحانه وتعالى تعالى من العلوم تعالى الله عن نقائس علو كبيرة سبحانه وتعالى ومن توحيد الرموزية أن تعتقد أن لله أفعال لا ينبغي أن ينازعه فيها أحد. ومن جملة ذلك الحكم فالحكم ليس إلا لله كما قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالذين يحكمون بما يخالف حكم الله هؤلاء يشركون بالله في حكمه. والله يقول في سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا. والنكره في سياق النفي تعم. أحد نكر جاء في سياق النفي ولا يشرك. يشريك إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله مشرك ولا يشرك في حكمه أحدا فإذا حكم الحاكم بما أنزل الله فإن الحاكم حينها هو الله والحاكم إنما هو منفذ منفذ بأمر الله فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد أشرك بالله فيما هو فيه بنص القرآن ولا يشرك في حكمه أحد فإن لله أفعالا لا ينازعه فيها أحد منها التشريع التشريع فالبرلمان مشرك بالله لأن البرلمان يشرع مجلس الشعب يشرع الدوما يشرع الكنيسة يشرع هذه الدور للأصنام والأحبار والأرباب والأنداد هذه تشرع فعندما هي تشرع والله عز وجل شرع فهناك تشريع الله وهناك تشريع البرلمانات فمن شرع ما يخالف شرع الله فقد أشرك بالله كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين شرع لكم من على شرع خلقنا مش مسألة صلني وصوموا بس شرع لكم من الدين ما وصى به لوح الذي أوحينا إليه ما هو الذي أوحى إليه القرآن فإن الذين هم في برلمانات الناس وهم يدعون أنهم مع القرآن الله شرع لنا القرآن وشرع لنا الأحكام وشرع لنا الدين وأنزل لنا الهدى فما لنا نعم قد يشرع ده خضر وفق المصالح الشرعية هذا لا يتنافى مع شرعنا الزين أما شرع الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبنا كان من الله نقول لا هذا مخالف لحقوق الإنسان هذا يزول نديروا السارق والسارقة شهر الحبس وشوية ال هذا تدير السجن عبارة عن مدراسات نديروا فيها التنس والتلفزيون ومسابح نداء الرياضات الأخرى والأخري إذا هذه شيء وهذا شيء فعندما يأدلون عن شرع الله ويسمعون شرعا آخر لألف سنين يكونوا قد أشركوا بالله عز وجل في هذا الفعل الذي هو خاص بالله عز وجل وهو التشريع انظر توحيد الربوبية يدخل فيه توحيد الأفعال وتوحيد الأفعال منها التشريع التشريع. قال تعالى أم لهم شركاء مشركوه أم لهم شركاء شرعوا له شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فمن آذن لبرلمانات العالم أن تشرع للناس هل البرلمانات هي التي خلقتنا إذا كانت البرلمانات هي التي خلقت الشعوب نعم لها أن أم تأمر أما وأن الذي خلق الناس هو الله فالذي ينبغي أن يأمر الناس هو الله لذلك جمع الله بينهما في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر وإذا والأمر الأمر لرب العالمين، ليه؟ لأن الخلق لرب العالمين فالخلق ليس للبرناء وإذا الأمر ليس للبرناء الأمر لرب العالمين لأن الخلق لرب العالمين فهذا هو توحيد الروبوبية الذي لا ينحصر فقط في أن الله عز وجل هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو البالي وما إلى ذلك وإنما يطال الأمور الأخرى ويمتداول الأمور الأخرى أو أننا نقسم ونقول توحيد الربوبي على هذا المعنى خلق ورزق كذا وتوحيد أسماء الصفات ثم بعد ذلك يكون هذا القسم قسما مستقلا ويكون التصير أما التوحيد الذي به ندخل جنة وبدونه ليس إلا الله، فهو توحيد قلوي. آي القسم الثاني قلنا التوحيد الأول هو توحيد ياش. الإثبات والمعرفة توحيد علمي الخبري، والتوحيد الثاني هو توحيد الطلب، توحيد القصد، توحيد إرادة، آه توحيد معرفة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ولا أحد في أنت تحدش المعرفة والإثبات أنت تثبتون له عن زوجين أو وأسماء الله قالها في القرآن وقل قولها وآمن بها واعتقدها توحد آخر توحد إرادة والطلب والقصد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدي إرادتي دون إرادتكم وقصدي دون قصدكم وما أبغي دون ما تبغون لا أعبدوا ما تعبدون وجهتنا مختلفة آلهتنا مختلفة أنتم لكم آلهة متعددة وأنا لي إله واحد هو الله في علا سبحانه وتعالى إذن ما فيه وجن للتقارب بيننا أبدا إنما نحن على التوحيد وهم على الشرك ولقٌ دينكم وليدين دون إقرار يعني هذا لكم دينكم وليدين بعض ناس في الكويت شوف إسلام شوف إسلام إن الحمد لله يهود صارا مجوس يلعبون كرتة ولا كرة ما كان مشكل لكن دينكم وليدين دين لعبون على رأنا أوه هو هو هذا ذل ذكر لكم دينكم وليدين أن مش مسلم لا يقر الكفار على كفرهم فلكم دينكم دين ليس أقراراً وإلا فالأنبياء كلهم من أي لش لأي شيء بعزهم الله عز وجل لمحاربة الشرك والكفر ونشر التوحيد فكيف يفهمون أن المسلم عليه السلام وغيره من الأنبياء جاءوا لزرع التوحيد ونشر التوحيد ومحاربة الكفر والشرك ثم هو يقول لهم خلاص لكم دينكم دين ما كان بأس من قال تكون دينكم واليدين هذه بالنسبة لأهل الكتاب الذين يعطون الجزية عن يدين وهم صاغرون في الدولة الإسلامية ويرضون بالحكم الشرعي الإسلامي يرضون بحكم الإسلام ويعطون الجزية عن يدين وهم صاغرون ولكم دينكم واليدين هم لكم دينكم واليدين هكذا هذا الفكر مخبول إذنك لابد أن نفهم القرآن دائما بفهم الأئمة وحفاظ أمه وأهل التفسير المعتمدين حتى نستقيم في تصورنا بل وفي عقيدتنا قبل ذلك توحيد الألوهية نتكلم فيه بتفصيل إن شاء الله عز وجل في الدروس المقبلة اللاحقة وإلى ذلك الحين سألوا الله لي ولكم سألوا الله لي ولكم أن نكون موحدين الله لقد نحن التوحيد الخالص السر والعلن نجعلنا من أهل القبلة المخلصين الموحدين الناجين الظاهرين المنتصري آمين وآخري دعوانا الحمد لله والعالمين السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> نعم نقدر إن شاء الله الدرس بعد العصر الدرس العام والدرس الخاص مثل هذا أخوة الطلبة بعد المغر نقدر إن شاء الله نعملوا الدرس العام بعد العصر والدرس العقيدة الفحاوية بعد المغيب <تصفيق> إن شاء الله أعمالنا من يغير له فلا مضل له ومن يغير فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق لقاته ولا تنفقوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من درس واحدة